فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الْآخِرَةِ عذاب النار ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله ومن يشاق قال الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم الليلة أو تركتمها قائمة على أصولها، فبإذن الله وليخزي الفاسقين.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 ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَالْيَتَامَى je hebt السَّبِيلِ gewonnen, je hebt me gewonnen, je hebt me gewonnen, je hebt me gewonnen, je hebt me gewonnen,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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال فلما كفرقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أَنَّهُمَا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله